البيان السابع في خصوص فضل صلاتي الصبح والعصر وما فيهما من أسرار وأن المحافظ عليهما بجماعتهما محفوظ بضمان الله وسلامه في الدنيا آمن من النار في الآخرة بل كان من أهل المنازل العالية في الجنة قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال جل جلاله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة ومعنى البردين الصبح والعصر وعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلي جنار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رواه مسلم يعني الفجر والعصر وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء رواه مسلم وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبيط عمله رواه البخاري وعن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون متفق عليه